المستقيم م و ر و ع ه النابلسي ل ي ع ل و م ا ل ا ل ل ا م ي ه و ل م ما ت و س س به نفسه و ن ن ح ع ب ا ل ي ه م ن ح ب ل و ل ي د إذ ي ت للعلوم ى ا م ت ل ق ي ا ن ن ا ي ي م ن ع ن ا ل ش الاسلاميه ينفق ل شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ن ه ت ح اجتماعي شركه الهدى ش ف ن ا ع ن ك ه دعويه غير ربحيه د ذات ل مضمون اجتماعي 「私の声を聞いてくれたのは私の声を聞いてくれたのは私の声を聞いてくれ ذ のは ع の声を聞いてくれたのは私の声を聞いてくれ ا のは私の声を聞いてくれたのは私の声を聞いてくれ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 「姉の ا ل は何で م いい」<音楽> اسم ا ل ل ر المستقيم ط ا ص ر الجزء ط الثاني م ر و عليهم ل موسوعه النابلسي لك معدك ء للعلوم ئ ذ يومئذ يتذكر ا ل ن س ل ا م ي ه يا أ ي ت ه النابلسي ا ف س ل م م ط ئ ن ة ل ل ع ي و م الاسلاميه